في هذا الوجود ولا أنا الله نور العرش والعرش طوى فيه الوجود لذا عليه قد استوى يا من يقوم بطي أوها الله الله قل وذر الوجود وما حوى الله الله إن زلت سلتي الحجود. لا يا ظلتي في صلاتي اذا وقفت اصلي انتم قلوبي ونفلي <تصفيق> انتم حديثي وشغلي <تصفيق> يا ظلتي في صلاتي اذا وقفت اصلي Osobami, Elieju, Jesteś dla mnie, a sercami اللي نارا المعنى فرقت لحالي وذوري أنتم خروقي ونبلي أنتم حبيبي وشغلي يا طبلتي في صلاة Żydne te wوجudy nie ma, nie ma i هنا ما قلهم في المحو والإثبار ولا تقل أنا يأتي بالفادح الخير أو من حضرة عبيب يسرق